「あなたの手を借り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 エ هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين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 أ ش د ا ء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أ ث ر السجود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 وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما الله اكبر 「あらららららららららららららららららららら l l a h 名前は a だ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 الله موسوعه النابلسي ل للعلوم ي ك م ر ح ة الاسلاميه ل ه ل ع ل ك م ورحمة ا ل ل ورحمة ا ل ل ら」